كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إنا جعلنا ما على الأرض زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى غَرَبَتْ عَنَّا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِلَٰهًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أظلم مِنَ الَّذِينَ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ الفقى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتُوكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالَّذِي أَتَى اللَّطَفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن أَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَثَر النَّ عَلَيهِمْ لَعلممُ أنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حَقُّ وَأَ السَّاعَةَ ل رَيبَ فِيهَا إِذِي يَتَنَزَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُم فَقالَاوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَرُ رَبّهُمْ أَلَمُ بِهِم طَاالَّذينَ غَلَبُوا عَى أَمْرِهِمْ لَنَاتَّخِذَدنَّ عَلَيْهِم مَسْتِدَا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقوا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما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 ثم منِنْ نطفَ ثم منِ نطفَة ثم, ثم سووكَجلَ لكنهُ الله رَبّ وَلا أشركُ ببّ أحدد لكنهُ اللههُ رَبّ وَلا أشك بّ أحدد.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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 وَيَوْمَ يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وَفِي آذَانِهِمْ آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حוْتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 فانطلق حتى اذا اتى اهل قريتين استطعم ما اهلها فابووا اي فوجد فيها جدارا يريد ان يريد ان ان قد قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا في رق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ان السفينه فكانت لمن ساكن يعملون في البحر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وَكَانَ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكذرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد جَعَلَهُ جعله دكا وَعْدُ وعد ربي حقا وَتَرَكَِّ بَعْضَهُم يَمَ إِلِه يَموج فيِي بَعض وََنُ فيِي خَف الصّور فَجمَعنهُ جَ وَرَغْن جَهَنَّم يَومَئِذ للكافِرينَ عرضَ الذيذنَ كَ تَعينُهُم في غِط إِا الذِكر وَكانوا لا يَْستطعونَ سَم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 أُلئكَ الذيينَكَ غَروا بِآياتِ رَبّهِم وَِقائِه فحَابِطَتْ أََّالهُ فَل نُقم لَهُم يَومَ القياامَةِ وَزنن ذَلِكَ جَزاءُهُم جَعََّمُ بماَا كَ غَرُ وَاتَّقَذُ آيات وَرسُه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 ق كان البحر مِداددكلمةات ربّلَ نَفد البحر قبل أن تَ فَدَ كلم تُ ربّ وَلووج إ بمسل وَلووج بسله مدد قُ إنما أنا بش مسلكم موحائلَ أن ما إهُكم إهُ واحد